أوه، أوه، أوه. الله بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم ما نسي يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين استقم صراط مستقيم صراط الذين امنوا عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر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 ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر فادعونه تضرعا, تضرعا وقفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله يؤمنون قُلِ اللَّهُ نَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ إِنَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين وإذا رأيت الذين يحوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يحوضوا في حديث غيره وَإِنَّ مَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ وَمَا عَلَى النَّبِيِّ لَيَسْتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لَّعَلَّهُمْ يَسْتَقِيمُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِ وَذَكِّرْ بِهِ أَنَّهُ لَسَنَفْسٍ مِّمَّا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لَيْسَ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلِ الْكُلَّ عَدْلٌ لَّا يُؤْقَضُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُرْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قل انا دعو من دون مَا ما لا ينفعنا وما يضرنا وانرد على اعصابنا بعد اذ هدان الله قل لبثهوه الشياطين كلبثهوه الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونوه الى قل الهدى فنا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 عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وإذ قال إبراهيم لأبيه آجر أتتخل أصناما آلئة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جَنَّ عَلَيْهِ الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى, فلما رأى القمر باسغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم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 جاءه قومه قال اتحاي جنني في الله وقد هدان ولا اخاض ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسياره ربي كل شيء علما افلا فكذكروه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 الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّفْلِحُونَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 واسماعيل وليسع واسماعيل وليسع ودل كفل وكل من الصاب و اسماعيل و اسماعيل واسحاب ويعقوب واسماعيل وليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العادين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 يَجَادِلُونَهُ قَرَاطِيسَ يَتَهِنُّونَهَا وَيَخْفُونَ كَثِيرًا وَهُنَّ لِمَنْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ وَعَلِّمْكُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ تُمَدِّرُهُمْ فِي خَوْضِهِ يَلْعَبُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَن حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ, ولتنذر أم القرى وَمَن حَوْلَهَا والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاة يحافظون ومن أظلمهم من افترى على الله كببا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذي الظالمون في ظمرات الموت والملائكة باشقوا أيديهم أخرجوا أن أسقوا اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تشتكرون ولقد جبتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وترفتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم وَمَا وما نرى معكم شفعاءكم الذين جعلتم أنهم فيكم شركاء لقد فقط بينكم وظل عنكم ما كنتم تجرمون الله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 وَإرِنَظُوب بِ عَلَبٍ وَلَظَّّين إ اللهَّه فَِقُ الحَبِّ وََّ وَ يأخْرِجُ الحَيّ مِنَ الَّك وَمُخْرِهُ النَّيكِ مننَ الحَيب ذَلِكُ مَّهُ فَأَنَّ تُؤْفَكُون فانق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر خصفانا ذلك تقدير العزيز العظيم وَهُوَ الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا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 وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيب الخبير الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَنِيَبَ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَفِيرٌ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ بَلِ نَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَفَ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَبِيِّهُ وَكَذَلِكَ نُصَيِّقُ الْآيَاتِ وَلْيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلُنُبَيِّنَهُ لِلْقَوْمِ يَعْلَمُونَ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 كذلك زينا لكل امه عملاهم كمه الى ربهم مرجعهم قم الى ربهم مرجعهم فينبؤهم بما كانوا يعملون واقسم بالله يهدى ايمان من لان جاءتهم ايه لا بها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 وَيُرِيدُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَلَنْ يُنْظَرُونَ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَتَوَكَّلَهُمْ فِي الْمَوْتِ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا وَحَشَرنا لَ كلُل شَيْد قُبُلًا مَا كانوا يؤمنِنوا إِللاا أَن يَشَ اللهَّهُ وَلَّ أَتَرَهُم وَلَِّا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُعْشِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُهُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَخْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيُطَغْرَفُوا وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيُطَغْرَفُوا مَا هُمْ مُقْتَدُهُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ وَالنَّبِيِّ لَآتَيْنَاهُ مُلْكًا كِتَابًا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَ مِنَ, من الْمُنْكِرِينَ وَثَمَّ كَلِمَةٌ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ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 وَماَا لكُمْ أََّ فَأكُلُوا بِماادُ فِ رَسْمُ الله عَلَْهِ وَقَ فَصْطَرَ لَكُمْ ماَا حََّمَ عَلَْكُمْ إِلَّا مَُّرِثْتُمْ إلَي وَإِكَكِي غَ الَُّ بِّونَ بِعزو إِ بِغَيْيرٍ إِ رَبَّّكَ وَأَلَمُ بِالمُتَدين اللهَّ وَ فَقَ الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يخشبون الإثم سيجزون بما كانوا وَلَا ولا تأكلوا مما لن يذكر اسم الله عليه وَإِنَّ الشَّيطينَ لَ يحونَ إلَ وَنَا كَأكُلُ مَِّا لَ يُذكَ لِسُ اللهَّه عليهلَيْه وَإِنهُ لَِطَق وَإِن الشَّياقينَ لَحونَ إى أَْل إ يجَابِلُوكُم وَإِنْ قااتُمُوهم وَإِن قااتُمُم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 وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نكتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجر مصار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويوم يحسرهم جميعا يا معشر الجن ويوم يحسرهم جميعا يا معشر الجن قد استكترتم من الإن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 وكذلك يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يفتبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم وينذرونكم لقا يومكم هذا قالوا شهدنا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافجين ذَلِكَ أن لم يكن ربك مهذك القرى بظلم وأهوى غافلون ولكل درجات مما عملوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَمِيلُ الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِكْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تقول له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما برأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم فَقال وَ هذاذ للِناهِ بِزَمين وَهذا لِشَُركَِنَ فمَا كانََ لِشُرَركَ إِْ فَلَا يَصلِلُوا إلى اللهَّهِ وَمَا كانَ لَِّهِبَهُو يَصلِ وَمَا كانََ للِل يبَوو يَصلِل إ شُرَرك إِْ شَأَمَاح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 وَإِلِ النَّغْضُوب بعَلَهٍِ وَلَ الظَّين فكَذَلِكَ ذََّّنَ لِكَذل مِنَ الْ المُشْرِكينَ قَْ لَ أَْلادِ لِيُضِلُّوهم وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَشَاءُ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَضَلٌّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ فِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ شَاءَ بِجَعْلِهِمْ وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليّ افتراء عليه سيجزيهم بِمَا كانوا يذكرون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم بي شركاء سيجديهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله مُحَرَّمٌ ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ سِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَد ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ اللَّهُ رَحْمَنٌ السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم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 وَو الذيأَ شَجَّ نعْروشاتِ وَغَيرَ معْوشاتِ وَن نخْلَ وَالزَّرع مُخْتَلفًا أُقُلوا والالزَّيتُونَ وَرَّّ نَ متَشابِه وَائرَ قُ مِن ثمََرن إذَا أثْمَرَ وَآتُ حَقَّ يَومَ حصَاد وَلا تُسْرفُ إنهُ لا يحبب المُسِْفين وَمِنَ الأنعامِ حَمول تَوفَشَ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 قُنْ ذكَ رَيْنِ حَرَّ م أَمِل الأُثَين أَمَّ, أم شْتَلت عليهلَْهِ أَرحام الُثَيين أَمْ كُ تُمْشه ج أَإِذ وَالصَّكُم الله بذاذاَا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو جما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين آزوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقل والغنم حرمنا عليهم شحومهما مَا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذَلِكَ جَزَينَاهُ بِبَقيِيم وَإِن لَ خَادِقون فَإِن كَذبُ كَ فَقُر وَبّكُمْدُ رَحْمَةِ وَاسِعَكِ وَلَا يُرَدُّ بَأسُ عَ القَوْومِ المُجرمين.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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل تعالوا أتل ما حظم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وَلاَا تَقتُوا أَولادَكُم منِن إماقِ نحْنُ نَرزقُكُمْ وَّهُم وَلَا تَقَرَب الْ فَواحشَ مَا ظَهرَ مِهَا وَمَا بَقَنَ وَلاَا تَقُتُل النَفْسَ ال التي حَظَّمَ اللههُ إِللاا بِالحَّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِلَعَكُم تَعطِلون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 وَأَه تَ صِطِ مُسْتَفمَا فَتَّبعُوه وَلا تَتَّبيع السّبُ تَففَتَ وَلَا تَتَّبعُ السّبُ لَْفَتَفَوَّقَ بِكُمْ سَبينِه ذَلِكُمْ وَصكُون بِلَ عََّكُم تَتَّقُون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 يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم آمَنَتْ آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إني معكم منا منتظرون الله أكبر الله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 مَنْ جَ أَبِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَ لِهَا وَمَ جَ أَبِ السَّئَتِ فَلَا يُجزَ إَِّا مِثلَهاَا وَهُم لا يُبْلَون قُل إِنَّنِي أَدْعُو رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا صِيَامَ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء وَلَا تَكْسِبُ كل نفس إلا عليها وَلَا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 وَ ننسأل الذيينَ أُرسِل إليهِم وَلََنسأل المُررسَلينَ فَل نَ قُصق عَهه بِعلم وَمَ كُ غائبين وَالْوزنوا يَوْمَئذن الحَب فَمَن فَقُلَك مَ وَزينوا فَأولائكَهُ مُفْنِحون. وَمننْ خََّّتْ مَ وَزنُوا فَأُولائِكَ الذينَ خَصِوا أَ حُسَعون بِمَا كانَوا بآياتاتِنا يَظْلمون وَلَقَ لَمَكََّكُم فيِي الأبْضِ وَوجَعََّ لَكُم فيها معايش طليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم خورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك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 فَانصَبَ بِمَا أَلْقَيْتَ عَلَيَّ صَبْرًا وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ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 وَقَاسَهُمَا مَاءٌ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَجَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ قَشْرَ شَجَرَةٍ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ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 قَالَنَا هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ بَعْضَ عِلْمٍ وَارْزُقْنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ قَالَتْ فِيهَا سَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اللَّهُ أَسْطَارُ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 يا بَنِي آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريس وآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك ذَلِكَ ذلك من آيات الله لعلهم يا بني آدم لا يفننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما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 إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 يا بني آدَمَ خذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من اللزق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 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ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 حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ فَدَعَوْنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قالَاد قُُ فيِي أمَ مِنْ قَدَ قَلَت مِنْ قَكُم مِ الجِّ وَالْإِسِفَّ كُل مَا دَقَلَ أَُّة لعَنَتْ أُخْتَها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 وَقَالَتْ أُولَئِكَ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَكَذَلكَ نَجَزل المُجرمين لَ مِ جَهَنَّمَ مهَادُ وَمِنْ فَوقِهِم غَوَاش وَوكَذَل كََ جز والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نفلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار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 ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون الله أكبر الله, أكبر الله أكبر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 بحسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غساء أحوى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 إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 لَئِنْ شَكَرْتَ لَأَكْثَرْتُ وَمِمَّنْ اسْتَهْزَاكَ فَأَجِزْتُهُ وَمِمَّنْ اسْتَغْفَرَكَ فغفرت له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 في المهدي وانحقهم بصالح سلف المؤمن وجازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا رؤوف يا رحيم يا وجود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألهمنا الصواب فوفقنا للحق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 قادر عظيم ربنا اننا لما انزلت إلينا من خير فقراء فيا وهاب ويا غني ويا رزاق ويا كريم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا, وأكرمنا ولا تهنا وأكرمنا ولا تحرمنا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم هب لنا من لدنك درية طيبة صالحة مباركة لقدرتك يا عظيم اللهم أصلح لنا نياتنا وَأَنْوَاجَنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَاجْعَلْنَا مُبَارَكِينَ أَيْنَمَا كُنَّا اللَّهُمَّ بِقُدْرَتِكَ اهْدِ شَبَابَ الإِسْلَامِ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ رُدَّهُمْ إِلَيْكَ رَجْعًا جَمِيلًا اللَّهُمَّ اصْرِفْ عَنَّا وَعَنْهُمْ فِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ يَا عَزِيزُ يَا رَحِيمُ يا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 اللهم وسع ونوّر علينا قبورنا اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان اللهم يسر حسابنا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 يا أرحم الراحمين اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم افتح لهم قلوب العباد يا ذا الجلال والإكرام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 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر الله اكبر ما شاء الله الله